حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقى لي سنين حبيبي يا نور de يا ساكن خيالي عاشق chijani. Gaarsh ولا غيرك al عيون في الكون انا شفتها الله عليك على سحرها. اجمل عيون في الكون انا شفتها الله عليك طما على سحرها عيونك معايا عيونك كفايه عيونك معايا عيونك كفايه تنور قلبك نداني وقال بتحبني الله عليك طمان بتحبني الله طمنتني معاك البدايه وكل الحكايه